يا فاطمه يا فاطمه نصب العزيه يا فاطمه يا فاطمه نصب العزيه على المسموم على المسموم على المسموم يا فاطمه فاطمه على المسموم بال... على المسموم صدرك على المسموم يا كل يوم فاجعه يا زغاو في كل بلد كل يوم كل بلد كل يوم تنوحين يا قهره على ولا انتبه لولادك يا زحته وما فلحد انتبه لولادك يا زحته وما فلحد لما اعتم والعزه هايل مسيه ولما اعتم والعزه هايل <تصفيق> على المسمور <مسمور> على, <المغلوب> على الم <مسمور> يا ها يا فاطمه يا على المسمور البلى <سؤال> اللي <سؤال> يوم تنوحين يا زهره الا ولا ولا انذبحوا تبعها تولابك يا زهرة وما ظل حات اليوم للمسموم قوم واحفر اللحد واليوم للمسموم قومي واحفر اللحد بس بالمعاتم والعزن اه على المسموم على الماضي على المسموم يا فاطمه يا فاطمه والله والله والله عيوني نصر بن هلا يا فاطمه يا فاطمه نصر العزيزه هلا يا اصلاح يا زهرى هذه العيدره يا زهرى هذه العيدره بالبرار مشرد في السجون مقيدا بالبرار مشرد في بالسج... ارفع ايدك ارفع ايدك يا زهراء هذه العترة هذه العترة يا زهراء هذه ال... العترة هذه ال... بالبرار مشرد في السجون مقيدا عبر صبي معي العيون هم لي العبر صبي معي العيون هذا هم شردوها دطل بالسجون هذا مرمي على الغبر هذا مرمي على الغرب هم لي العبر على لبدار غرباء جرعوا السموم لهذا بقلبا هم اللي يلعبوا ورانا بدار غربا جرعوا السموم لهذا بقلبا جمرة به القلب الوفي للأبد <تصفيق> على جمرة به القلب الوفي <تصفيق> بعدهم لي العبر وروح يوعد لطفور واندي بحسين وعضي تقلب الأشفور ملي العب و راورو حوادي لطفوف واندي بحسين وعضي كلب يالا شفوف شم عبد الله بنحرى شم عبد الله يوم من حرج السامجي بخضاب وشمو من حرج السامجي بخضاب وشمو ودنا هن خضر شبح بالحسره والدمع جاسموا لكبر يا زهره جاسموا لكبر يا زهره يا زهره بالقلب جمره بالقلب جمره جمره بالقلب الوفي للابد المدينه فاطمه نصبته عزيه فاطمه نصبته عازيه يا فاطمه نصبته زلزال اصبر ضل مدينه على راحه اخواني جبهه ختاميه تراثكم, تراثكم حافظوا عليه بس اخوان على راحه على راحه الزلازل يا ناس اصبر ضل مدينه الزلازل يا ناس ضل مدينه لا اخوان اخواننا لا تسرع هذا لازم يا ناس برض المهدينا هذا لازم يا ناس اخرها هذا لازم هزلازل يانا اصبروا المدينه سريعين ما جولي. ما جولي. أخواني. أخواني أخواني. في الوسط شوفوا الجماعه شلون اراحه Ya Muhammad as-Sadiq shaylina az zalaz il yan as barz il madina az zalaz il yan as barz il madina az zalaz il yan as barz il madina shah zalaz il yan as barz il madina يا ناس برض المدينه هز Al-Zaladl ya naas, parz il-Medina. Al-Zaladl ya naas, parz il-Medina. Al-Zaladl ya naas,